بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثاني عليه باقية ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبرزي الوجه الأول يبدأ حالا تحقيق هذا الديوان اعتمدت في تحقيق هذا الديوان على واحد النسخ المخطوطة التي حصلت عليها من شرح التبرزي على ديوان ابي تمام اثنان النسخ المخطوطة من شرح الصلي لتحقيق اقواله التي اوردها التبرزي ثلاثة كتاب المرزقي المشكل من ابياته المفردة اربعة كتاب ابن المستوفى المسمى بالنظام في شرح شعر المتنبي وابي تمام الذي جمع فيه أقوال شراح أبي تمام وفيهم التبرزي خمسة نسخ المخطوطة من ديوان الشاعر لتحقيق رواية التبرزي وإثبات الاختلافات في الهوامش هذه أهم الأصول التي اعتمدت عليها ولنخص الآن بعضها بالذكر واحد نسخ التبرزي لدينا من هذا الشرح مخطوطات بعضها قديم وبعضها الآخر حديث بعضها مليء بالخطأ وبعضها الآخر صحيح في معظمه مستقيم وأول ما يجب على ناشر الكتب القديمة الجمع والانتقاء وذلك بمعارضة ما يجتمع إليه من النسخ المخطوطة للكتاب الذي ينشره حتى يبين له التابع منها من المتبوع فإذا عرف الأصل الذي يجب أن يجعله عمدته واتمأن إليه نظر بعد ذلك فيما يمكن أن يستفيد منه مما اجتمع لديه من الأصول وذلك بمعرفة علاقات بعضها ببعض ولقد جمعت من مخطوطات هذا الشرح ما امكنني جمعه وفاضلت بينها فوجدت انها لا تكاد تختلف اختلافا له شأن يذكر في رواية الشعر او في مادة الشرح اعذا نسختي باء ونون التين يصح ان نقول انهما من اسرة واحدة على حين ان بقية الاصول من اسرة اخرى ولكنها مع ذلك من صلب هذه الاسرة الاولى وجعلت النسخة التي رمزت اليها بالحرف شين الاصل الاول ولم احد عنها الا في مواضع قليلة جدا لسبب من الاسباب وهي ام هذه الاسرة من النسخ الكثيرة العدد ولا بد لنا هنا ان نخصها بشيء من الذكر نسخة شين وهي مصورة عن الاصل المخطوط المحفوظ بمكتبة شهيد علي باشا باستنبول نسخة تامة في مجلدين الاول منهما في 248 ورقة والثاني في مائتين من القطع المتوسط حاشية مسجلة بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم اربعة انتهت الحاشية على الورقة الاولى منها ختم مكتبة شهيد علي باشا وشرط, وشرط صاحب النسخة ونصه كلمة بمعنى وقف هذا الكتاب لله أبو عبد الله ولي الدين جار الله بشرط ألا يخرج من خزانة جامع القسطنطينية ثم تاريخ غير ظاهر وعلى هذه الورقة الأولى تمليك بتاريخ سنة تسعمية وإحدى الهجرة ونصه الحمد لله ملك العبد الفقير إلى مولاه الغني القدير احمد بن حسن الحقير عفى عنهم اللطيف الخبير بحرمة البشير النذير في شهر للقعدة الحرام المنخرطي في سلك سنة 81. سنة تسعمائة وإحدى وثمانين للهجرة وهي مكتوبة بخط النسخ ومشكولة نصف شكل وعدد سطورها تسعة سطرا ولم يتغير خطها إلا في موضع نبهنا عليه من صفحة مائة وأربعين إلى صفحة 151 من المجلد الأول وليس على هوامشها تعليقات أو تصحيحات وهي نسخة تدل على أن كاتبها كان قليل السهوي او الاهمال وهي فوق ذلك قليلة التصحيف والتحريف جيدة النقط والاعجام صحيحة النص بالقياس الى غيرها ومن تاريخها القديم ومن المقابلة ظهر لنا انها نسخة اصلية لهذا جعلناها اصلا ثابتا لنا فمثلا وحين كنا نقابل ما نقله التبرزي عن الصولي فيها بما جاء في كتاب الصولي أو ما نقله عن المرزوقي بما جاء في كتاب المرزوقي أو ما نقله من الخار بما نقله ابن المستوفى عن الخارزنجي زنجي أو غير هؤلاء من الشراح وحين كنا نقابل أقوالهم بما ورد في نسخة شين منها كنا نجدها مطابقة كل المطابقة لها لا تكاد تختلف إلا اختلافا ليس ذا شأن فهذا إذن أصل يدعو إلى الطمأنينة وما جاء على هوامش النسخ الأخرى من تصحيحات يدل على صحتها واعتقها لان هذه التصحيحات ترجع الى ما جاء في متنها نسخة نون وباء كثيرا ما ذكرنا في هوامشنا نسختين نون وباء لانهما كما قلنا من اسرة اخرى وان كانت ترجعان في اصلهما الى الجد الاول الذي حضرت منه نسخة شين فاما نسخة نون فهي جزء واحد من الديوان في مجلد واحد مصورة عن الاصل المحفوظ بمكتبة يني جامع باستنبول حاشية وهي مسجلة بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم اربعة انتهت الحاشية عدد لوحاتها مئتان وخمس لوحة وتنتهي عند قافية الفاء عند القصيدة التي يمدح بها أبو تمام الوزير ابن الزياد ومطلعها دنف بكى آيات ربع مدنفي لولا نسيم طرابها لم يعرفي وهو ما يقابل الورقة السادسة عشرة من المجلد الثاني من نسخة شين وليس عليها تاريخ نسخ او اسم لناسخ وعلى الصفحة الاولى تمليك يرجع تاريخه لسنة 1131 الهجرية وعلى الورقة الثانية دعاء للسلطان عثمان خان وخاتم المكتبة وهي بخط فارسي صغير ومسطرتها واحد وعشرون سطر غير مشكولة وكثير من ترقيمها مضطرب او ساقط وعلى هوامشها تفسيرات من اللغة معظمها من صحاح الجوهري كما ان عليها تصحيحات وتعقيبات وكثير من هذه التفسيرات المكتوبة بها ومشها منقول من متن التبريزي بحرفه وبنفس الخط كأنما أراد كاتبها أن يجمع بعض المفردات اللغوية ومسائل في الصرف مما جاء في شرح الديوان فنجد قبالة بيت أبي تمام مثلاً عود تساجله ايامه فيها من مسه وبه من مسها جلب بالهامش العود المسن من الابل ويقال للسؤدد القديم عود على الاستعارة ويقال طريق عود اي قديم وكل هذا جاء في شرح التبرزي على هذا البيت على أن هذه النسخة قد عورضت فيما يظهر بنسخة أخرى يرمز إليها الكاتب بالحرف سين ويثبت على الهامش روايات سين المغايرة ففي هذه القصيدة عند البيت يعشوا إليك وضوء الرأي قائده نجد على الهامش سين عشا كما نجد وفي بعض النسخ يعشا والوجه يعشو وهذا يدل على انها عورضت بنسخ اخرى غير نسخة سين فاما نسخة با فهي عن الاصل الموجود بمكتبة بروصة بقرب اسطنبول وهي شقيقة نسخة نون وتنتهي نفس الانتهاء وما في هوامشنون شنون منقول عنها بزيادات في اللغة او الصرف وعدد لوحاتها مئتان وثمانون لوحة في جزء واحد كتبت بخط النسخ ومشكولة شكلا تاما وعدد سطورها تسعة عشر سطرا جاء على الورقة الاولى منها الجزء الاول من كتاب الايضاح في فصر شعر ابي تمام حبيب ابن اوسن الطائي مما جمعه الشيخ ابو زكريا يحيى ابن علي الملقب بالخطيب التبرزي رحمه الله وبهامش هذه الورقة الاولى بخط مخالف يظهر عليه القدم بعض الشيء يعتمد على الله تعالى علي بن عيسى ابن أب الفتح في رجب المبارك برسم جمال الدين ابن بقي ابن الحاج محمد ابن عمر الواسطي عفى الله عنه كلام مقطع مطموس ثم تاريخ سنة 540 الهجرية وفي صلب هذه الورقة من أسفل تمليك بخط فارسي حديث نصه من مستوعبات الظهر لدى الفقير إلى من لا إله سواه شيخ محمد بن شيخ لطفالة عفي عنهما فإذا صح تاريخ هذه النسخة أي سنة 540 الهجرية فهي إذن أقدم أصول التبرزي التي بين أيدينا لولا أنها جزء واحد وخطها يرجح قدمها وقد جعلناها هي ونسخة نون أصلين لنسخ أخرى تبعتهما وأثبتنا في هوامشنا رواياتهما المخالفة لنسخة شين ولا يتسع المقام هنا لذكر سائر النسخ من شرح التبرزي فهي في مجموعها يصح أن تنقسم إلى أصلين أصلشين وأصلباء نون والنسخ جميعا فيها نقص مشترك وهو سقوط الرموز التي وضعها التبرزي صاد للصولي وعين لأب العلا وقاف للمرزوقي وهكذا فمعظم هذه الرموز ساقط من النسخ جميعا وقد كلفني هذا عناء يعلم الله كم آدني إذ كنت أقرأ شرح البيت فأحسب الكلام للتبرزي فأرجع إلى كتاب الصولي وكتاب المرزوقي أو كتاب ابن المستوفى فأجد أن بعض هذا الكلام للصولي مثلا فأضع من عندي حرف صاد بين قوسين مربعين فرق بهذاذا بين هذا الرمز والرمز الذي لم ييسقط من النسخ والذ جعلناه بين قووسين معق فين وه كذا دولييك في غّه من الشرااح الذين أو ردههم التبرز. إثنان شرح الصولي و لدينا بعد أصول التبريز أصول أخرى يصح أن نطلق عليها الأصول المساعدة وهي أقوال هؤلاء الشراح في كتبهم وفيما نقله غير التبرزي عنهم للتثبت من النص بهذه الطريقة وأولها شرح الصولي الذي نقل عنه التبرزي ولدينا مخطوطات منه وقد حققت ما نقله التبريزي عن الصولي على أصلين من أصول شرح الصولي هما ما أشرت إليه بالحرفين ميم والام أي نسخة المدينة ونسخة ليد وبين أيدينا أصول أخرى من شرح الصولي منها نسخة أخرى من ليد ونسخة عن الأصل الموجود بدار الكتب المصرية كانت ملكا للمرحوم محمود سامي البارودي ولكنها الجزء الثالث من الديوان فقط وتتدع بقافية الفاء ولا نطيل الوقوف عند هذه الاصول المساعدة لان وظيفتها انما كانت اعانتنا على تحقيق نص التبريزي واثبات ما ضاع من الرموز التي أشار بها إلى أصحابها وإثبات بعض الاختلاف الذي يستحق الذكر في رواية الشعر أو شرح وربما قصر التبرزي في شرح بيت من الأبيات أو جاء تفسيره ناقصا فأثبتنا في هوامشنا شرحا آخر له وهكذا كانت أصول الصلي تحقق نص التبرزي كما كانت أصول التبرزي تحقق نص الصولي ثلاثة كتاب المرزوقي ذكر التبرزي في آخر شرحه أنه أورد في كتابه ما اتفق إثباته من كلام الصولي وغيره ومما ذكره المرزوقي في تفاسيره وفي كتابه لانتصار فكان علينا أن نقابل ما نقله التبريزي من كلام المرزوقي في كتب المرزوقي إن وجدت كتبا أو نقولا نقلها عنه غير التبريزي وقد عثرنا على كتاب المرزوقي المشكل من أبياته المفردة مصورا من إحدى مكتبات اسطنبول في 105 ورقات وهو الذي يشير إليه التبريزي بقوله تفاسيره كما عثرنا على نقول كثيرة من كتاب الانتصار نقلها ابن المستوفى عنه فاستطعنا بذلك ان نقابل ما نقله التبرزي عن المرزقي على هذين الاصلين فاما كتاب المشكل من ابياته المفردة فهو عبارة عن بعض ابيات من شعر ابي تمام اختارها المرزقي ليشرحها على طريقته غير متبع في اختياره قاعدة بعينها فليس هذا الكتاب كما يفهم من عنوانه بعض عويصات أبي تمام ولا هو بعض أبياته المشهورة بمعانيها الحسان ولكنه اختار من بعض القصائد بعض الأبيات يختار من القصيدة البيتين أو الثلاثة أو فوق ذلك بقليل ثم يشرحها ليجعل ذلك كما يقول. معينا يهدي لسائر ما في شعر أبي تمام يقول في مقدمته الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله أجمعين جاريتني أيدك الله أمر شعر أبي تمام حبيب ابن أوسن الطائي وما فيه من عويصات الأبيات وبديع المعاني والألفاظ الى غير ذلك مما يستبد به فنه ولا يساهم ويختص به نهجه فلا يقاسم ثم سألت ان اتتبع مشاهير كلماته فالتقط من فقرها ما يفتقر إلى تبيين ومن بيوتها ما يحوج الى تفسير ثم اتبع كل منه بما يحتمل من تلخيص بأوجز ما أمكن من لفظ وأقرب ما أعرض من بسط لتجعل ذلك دليلا يهدي إلى الأغمض من باقيه ومعينا يعدي على ألطف ما فيه وقد نظرت في عظم ديوانه وجمعت منه جل ما يلقى في المجالس من أبياته ثم تحريت في شرحها مصارك وتوخيت فيما سهل منه او توعر تحصيل مرادك غير محتفل بما يلحق من كد ولا مفكر فيما يعرض من تعب حتى حصل على حد يملك الناظر فيه مع ادنى تأمل عنان هذا الشعر وزمامه ويخبر المذاكر بعد أيسر تمرس به غرض هذا الشاعر وسهامه فمتى جار فيه سبق وإذا ناضل له قرطس والله أسأل التوفيق وإياه أعبد وأستعين وهو حسبي ونعم الوكيل وقد كان هذا الكتاب نافعا كل النفع في المقابلة وفي إثبات الرمزقاف الصاقط من النسخ فأما ما نقله التبريزي من كتاب الانتصار فقد قابلته بما نقله ابن المستوفى عنه والحق أن كتاب ابن المستوفى هذا كان أكبر معين لي على تحقيق نص التبريزي نفسه ونص ما نقل عنهم من شراح أبي تمام وسنخصه بالذكر هنا لأنه ملأ هوامش كتابنا أربعة كتاب ابن المستوفى المسمى بالنظام في شرح المتنبي وأبي تمام حاشيه هكذا ذكره ابن خلكان في الوفيات والذي على الورقة الاولى من نسخة استنبول النظام شرحي المتنبي وأبي تمام انتهت الحاشية هذا الكتاب يجمع شعر المتنبي وأبي تمام وشروح الشراح عليهما كتبه المبارك ابن احمد الاربلي المعروف بابن المستوفى المتوفى سنة ستمائة وسبع للهجرة ترجم له ابن خل كان فقال كان رئيسا جليل القدر ماهرا في فنون الادب عارفا بعدة علوم اخرى كالحديث واسماء رجاله وكان بارعا في النحو واللغة والعروض والقوافي وعلم البيان وأشعار العرب واخبارها وأيامها وأمثالها وكان ذا خبرة في علم الديوان وحسابه وضبط قوانينه على الأوضاع المعتبرة عندهم وله عدة تآليف منها تاريخ إربل حاشية ابن خلكان الجزء الأول صفحة 560 طبع بولاقة انتهت الحاشية وكتاب النظام هذا الذي جمع فيه كل ما وصل إليه من أقوال الشراح في هذين الشاعرين وقد وصل إلى أيدينا منه جزءان من نسختين مختلفتين الأول مصور في ثلاثة مجلدات عن نسخة مصورة في مجلدين محفوظة بدار الكتب المصرية برقم 10640 زين وأصلها المخطوط بمكتبة سوهاج برقم 135 أدب وهو مما كانت احتوته مكتبة آل رفاع ثم أهدي أخيرا إلى تلك المكتبة وهذا جزء في 272 صفحة في كل منها 29 سطرا مكتوب بقلم تعليق فارسي جميل من القرن الحادي عشر تقريبا وينتهي بآخر شرح قصيدة أبو الطيب المتنبي التي قالها في صباه ومطلعها كم قتيل كما قتلت شهيد ببياض الطلع وورد, وورد الخدود وفي آخر هذا الجزء ما نصه تم الجزء الأول والحمد لله رب العالمين يتلوه في الجزء الثاني وقال أبو الطيب يمدح علي ابن ابراهيم التنوخي ولم يذكر الشعر الذي في اول الجزء التالي وقد بينه الكاتب على الهامش بقوله ويتلوه في المجلد الثاني احاد ام سداس في احاد والثاني من نسخة اخرى في مجلدين صورت عن النسخة التي صورتها بعثة الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية إلى اسطنبول عام تسعة من الأصل المحفوظ بمكتبة بني جامع برقم ألف وهذا الجزء في خمسمائة وأربعين, واربعين صفحة بكل صفحة سبعة سطرا وهو يبتدئ بقوله قال أبو الطيب يمده علي بن إبراهيم التنوخي أحاد أم سداس في أحادي لييلتنا المنوطة بالتنادي وينتهي بشرح القصيدة اللامية التي قالها أبو تمام في ابن الزياد ومطلعها متى أنت عن ذهلية الحي ذاهل وقلبك منها مدة الدهر آهل وفي آخره ما نصه تم الجزء الثاني ويتلوه في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى وقال أبو تمام يمدح المعتصم ويمدح فتح الخرمية وهو بخط نسخي جميل مشكول كتبه محمد بن إسماعيل بن حسن بن أبو الحسير بن علي الهرقلي عفى الله عنه وعن جميع المسلمين ووافق الفراغ من كتابته ضاحي نهار الأحد حادي عشر شهر شعبان من سنة ثمان وسبعين وستمائة الهلالية ومن جميل الاتفاق أن الجزء الثاني وإن كان من نسخة أخرى فهو يتمم الجزء الأول بلا فاصل بينهما ولم نعثر إلى الآن على الجزء الثالث الذي يتم به الكتاب فلعل من يعثر عليه من العلماء يتفضل مشكورا بإرشادنا إليه حتى يخرج جميع الديوان كامل الشروح التي التزمناها في هذا المجلد ويهمنا هنا بيان أهمية هذا الكتاب في تحقيق شرح التبرزي على أبي تمام أول ما يمتاز به كتاب النظام هذا أنه جامع لأقوال كل شراح أبي تمام منذ بدأ الصولي شرحه إلى ابن المستوفى في القرن السابع الهجري وكذلك فعل في المتنبي ثم إن ابن المستوفى عالم محقق ينسب كل قول إلى قائله بحيث إذا رجعنا مثلا إلى قول التبرزي في كتابه وجدناه مطابقا له أو إذا رجعنا لما ينسبه إلى المرزوقي في كتابه وجدناه مطابقا كذلك وهكذا ولقد ظهرنا هذا الرجل حقا وملأنا اعجابا لدقته وأمانته العلمية وكذلك لنقده الصائب في أكثر الأحيان وتعقيباته على بعض من يورد لهم في كتابه وقد أثبتنا في هوامشنا كثيرا من هذه التعقيبات ولننظر كيف قدم لكتابه لنرى من هجه فيه قال في المقدمة وإنما اعتمدت في شرح ديوان أبي تمام الطائي على كتاب أبي بكر محمد بن يحيى الصولي وعلى ذكرى حبيب كتاب أبي العلاء أحمد بن سليمان المعري وعلى ما ذكره أبو القاسم الحصر بن بشر الآمدي وعلى كتابي أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي أحدهما في شرح مشكل أبياته المفردة والآخر في الانتصار لأبي تمام من ظلمته وعلى قطعة من كلام أبي حامد أحمد بن محمد الخار زنجي ومعه من غير كلامه ووقع إلى كلام أبي تمام وعلى حواشيه جملة من تفسير وفي اوله قول فوق البسملة قال الصاحب الاجل عين الكفاه تاج الوزراء صدر الاسلام والمسلمين ناصح الملوك ولي النعم ابو القاسم عبد الحميد ابن اكفى الكفاه رحمه الله سنة اربع وخمسين واربعمائة قال قرأت على ابل حسين ابن احمد قال قرأت على أبي محمد الحسن ابن محمد صاحب المرزبان قال قرأت على أبي عبد الله محمد ابن عمران بن موسى المرزبان قال قرأت على أبي بكر محمد ابن يحيا الصلي وذكر الخطبة ثم جاء بعقب ذلك وهذه النسخة من نسخة العجم وهذه النسخة من نسخ العجم وربما وقع في حواشيها شرح يسير بالعجمية فإذا عينت وفي النسخة العجمية أو في طرة النسخة العجمية أي ما ذكرت فإنما أعني إياها وإذا كانت رواية مجهول نسبها ذكرتها على ما وجدتها ووقع إلي نسخة لديوان الشعر أبي تمام شرح الصلي وعلى أول طرة منها ما حكايته هذه النسخة صححها إبراهيم ابن أحمد بن الليف نسخة كانت لأحمد بن بكر العبدي وكان كتب على حاشية الورقة الأولى يقول محمد بن جعفر التيمي قرأ على هذا الديوان الشيخ أبو طالب أحمد ابن بكر العبدي أيده الله ورويته له عن أبي بكر الصلي وعن أبي مالك صاحب أبي تمام قال إبراهيم بن الليث العبارات المنقولة إلى الحواشي هي منقولة عن هذه النسخة على اختلالها وتقارب ألفاظها وإن كانت المعاني صحيحة كانت مصادر ابن المستوفى كتاب الصلي وذكرى حبيب لاب العلا وأقوال الآمدي وكتابي المرزوقي وقطعة من كلام الخارزنجي وشرح التبرزي وهذه النسخ التي أشار إليها والنسخة العجمية ونسخة العبدي وقد كان يشير في كتابه إلى هذه المصادر بدقة وأمانة يقول ابن المستوفى ألزنت نفسي أن أورد في هذا الكتاب كل ما وقع من بيان مشكل أو تقييد مهمل وألا لا أتجاوز شيئا منه ولا أضرب صفحا عنه فربما توافق القولان أو أكثر في معنى وإن اتسع الزمان وساعد الإمكان عدت على ما فيه من التطويل فاقتصرته ورجعت إلى ما فيه من إسهاب فاقتصرته وكثيرا ما نبه ابن المستوفى في كتابه على تداخل أقوال شراح أبي تمام بعضها في بعض فهو في موضع مثلا يريد كلام أبي زكريا التبرزي ويقول بعقبه الذي ذكره أبو زكريا كلام المرزقي ووضع موضع قلبه نفسه فغيره بما لو نقله على وجهه كان أجود وفي موضع آخر بعد أن يذكر شروح الشراح وينقل كلاما سمعه أو قرأه ولكنه لا يدري قائله نراه يقول وأظن هذا القول من كلام الآمدي فإن عليه له أو لغيره نسبته فيما بعد ولقد بلغ من دقته العلمية أنه كان أحيانا ينقل بعض الهوامش الغامضة يريدها كما وجدها وينبه على أنه لم يفهمها وينقل شرحا للصولي مثلا ثم يعقب عليه بقوله الذي ذكره الصولي يحتاج إلى إضاح أو يقول وفي النسخة العجمية كذا ولا أعلم صحته وأكثر من ذلك نراه عندما يشرح بيتا من الأبيات ويجد ان غيره قد تقدمه بمثل ما قال لا يتأخر ان يعلن هذا في صراحة علمية محببة فيقول كتبته ولم انظر علم الله تعالى ما ذكره ابو العلاء الا بعد فراغ منه ويطول بنا الحديث لو ذكرنا هنا ما اخذنا من كتاب ابن المستوفى هذا ويكفي انه كان مفتاح هذه الرموز التي سقطت من نسخ التبرزي وما اثبتناه فيها ومشنا من كتابه من تعقيبات وروايات يعطينا فكرة عن قيمة هذا الكتاب خمسة متن الديوان بقي ان نتحدث عن بعض نسخ ديوان ابي تمام التي بين ايدينا فقد كان متن الديوان نفسه يساعدنا على تقويم الشعر كما كان نافعا في إثبات بعض الروايات المختلفة في هوامشنا وأهم أصل يصح أن نخصه بالذكر هنا هو نسخة الإسكوريال التي أشرنا إليها في الهوامش بالحرف سين فأما نسخة دال التي يرد ذكرها معها فهي آخذة عن أصل سين هذا ومن احفادها لذلك اخرنا اثبات رواياتها معها وهي نسخة عن الاصل المحفوظ بدار الكتب المصري فاما نسخة سين فتعتبر مصدرا ممتازا لديوان ابي تمام لانها نسخة قديمة وهي منقولة عن القراطيس التي كتبها ابو تمام بخطه كما ذكر ذلك ابو علي القالي وكانت معه في رحلته إلى بلاد الأندلس وقد صورت عن الأصل الموجود بالإسكوريال حاشية الصورة مسجلة بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم 23.043 انتهت الحاشية مخطوطة بخط كوفي دقيق جدا حتى لا يصعب قراءته ومرقبة ومرقمة ترقيما قديما وهي تامة غير ناقصة تشتمل على ديوان ابي تمام جميعه عدد اوراقها 136 ورقة ومسطرتها 19 سطرة وعلى هوامشها تعليقات وروايات وجاء في اخرها منصه كامل جميع شعر ابي تمام حبيب ابن عوسن الطائي رواية ابي علي اسماعيل ابن القاسم البغدادي وذلك في الثامن والعشرين من جماد الآخرة سنة ست وخمسين والحمد لله على ذلك كثيرا وصلى الله على محمد النبيه وسلم تسليما ثم جاء بعقب ذلك كتبه لنفسه بخط يده علي ابن محمد ابن عيسى القسي نفعه الله به انتسخه من كتاب الشيخ الأجل الوزير الأستاذ أبو القاسم إبراهيم ابن محمد ابن زكريا الزبالي المعروف بابن الإفليلي المكتوب بخط يده المنقول من القراطيس التي جتلبها أبو علي إسماعيل ابن القاسم البغدادي وذكر أنها بخط أبي تمام حبيب بن أوسن الطائي ثم جاء أيضا والفيت في آخر الأصل المذكور بخط الشيخ الأستاذ أبي القاسم المذكور رحمه الله كمل في هذا السفر جميع ما تضمنته القراطيس التي جتلبها أبو علي إسماعيل ابن القاسم البغدادي من شعر أبي تمام حبيب النعوس الطائي وذكر أبو علي أنها بخط يد أبي تمام واستقرت عند صاحب الشرطة الكاتب أبي القاسم بن سيد وصارت إلي من جهته وبذلك كمل فيه جميع ما قيده أبو علي من شعر أبي تمام في سفر الكاغد الذي قرأ فيه على أبي محمد عبد الله بن جعفر بن درستوي وأقرأه ذلك رواية عن علي بن مهدي الكسروي عن أبي تمام حبيب بن عوس واستقر السفر الكاغد عند الحاجب جعفر بن عثمان وصار من جهته إلى صاحب الشرطة الكاتب أبي جعفر بن مضاء واستعرته وأضفت إلى ذلك ما ألفيته زائدا في الكتب التي استقرت بخط أبي علي وروايته في خزانة المنصور أبي عامر محمد ابن أبي عامر محمد ابن أبي عامر وأخرج إلي الكتب المذكورة أبو القاسم الحسين بن الوليد المعروف ابن العريف رحم الله جميع المذكرين وعفى عنهم ثم جاء أخيرا قوله وأضفت إلى ما نقلته من الأصول المذكورة ما لقيته زائدا في رواية محمد بن يحيى الصلي مما أشبه ما تقدم في حسن الصناعة واختيار الألفاظ والحمد لله على عونه وجميل تأييده كثيرا كما هو أهله وصلى الله على محمد وسلم ثم عقب الناسخ بقوله نقلته كما ألفيته في الأصل المذكور حرفا بحرف فهذه إذن نسخة, نسخة حسيبة نسيبة من ديوان أبي تمام فإذا صح ما قاله أبو علي القالي وهو ثقة تكون هذه النسخة إذن أول مصدر وآخره لشعر أبي تمام لأنها منقولة عن القراطس التي كتبها هذا الشاعر بخط يده والأيد التي تداولتها جميعا لأصحابها مكانتهم العلمية ونجد على رأس معظم القصائد هذه العبارة صحة من خطه أي خط أبي تمام او صحت من خط القرطاس وليس لها ترتيب متبع فلا هي على الحروف ولا هي على ابواب الشعر المعروفة مما يدل على انها نقلت حقا من القراطيس كما وجدت وفي هوامشها روايات الصلي التي قيدها عليها صاحبها ابن الافللي فهي اذا تجمع طريقين من طرق رواية هذا الشاعر لعالمين كبيرين القالي والصولي ونجد فيها من حين لآخر لحقا يشير الى تصحيح فهي اذا نسخة مقابلة وقد اثبتنا في هوامشنا كثيرا مما جاء في هذا المصدر ليكون شرح التبرزي جامعا في هوامشه فوائد اخرى لان نشر الديوان عن طريق واحد من طرق الرواية قد يكون فيه بعض الافتئات على الشاعر انتهى الوجه الاول